الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله 129. قد أحاط بكل شيء